قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخط ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم من اللؤلؤ ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وأخرجه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك كلاهما عن معمر عن همام به وقال أبو يعلى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمره يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم اللؤلؤ ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ورواه مسلم عن أبي خيثمة واتفق عليه من حديث جرير ورواه الإمام أحمد والطبراني واللفظ له بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع وقال الطبراني بسنده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين ورواه الترمذي من حديث عمران بن داود القطان ثم قال هذا حديث حسن غريب وقال, ابن أبي وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رآب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردا مردا مكحلين ثم يذهب بهم الى شجره في الجنه فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم وقال ابن أبي بكر وقال ابو بكر بن ابي داود بسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات من اهل الجنه من صغير او كبير ير يردون بني ثلاث وثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين ابن سعد عن عمرو ابن الحارث فذكره والله أعلم وقال الإمام أحمد بسنده عن معاذ رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين وهذا منقطع بين شهر ومعاذ قطاعا لو كان ساقه لكانت ابعد من شهر وهو يفهم بعثهم من قبورهم كذلك وقد تقدم أن كل أحد يبعث على ما مات عليه ثم تغير حلاهم إلى الطول والعرض كل أحد بحسبه بعد ذلك عند دخول الجنة والنار على ما سيأتي ان شاء الله تعالى مم. كتاب صفه النار وما فيها من العذاب الأليم أجارنا الله منها الله. قال الله من ذكر الجنة لم يستقصي لأنه ما ذكر صفات الحور العين ولا ذكر صفات النساء التي يموتن من بني آدم ولا ترك اشياء كثيرة وقد يُكرر في غير هذا المكان في وكلها يجب أنها أن يوقف على النصوص التي جاءت. هي هذه كل أمور غيبيه لا دخل للعقول فيها والقياس فهي تتوقف على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم والأخبار في هذا كثير والابن القيم كتاب سماه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح جعله خاصا بالجنة كل ما فيها كل ما ذكر, ذكر ذكره فيها تقريبا يعني حاول انه استقصي في هذا وهو كتاب مفيد ولتلميذه ابن رجب كتاب بعكس ذلك وهو كتاب في صفة النار التخويف من النار واذا جمع الكتابان يعني ينبغي الإنسان يطال فيهما لأنهما كلاهما مبنيان على النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا وفيهما يكفي ويشفي قد ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين وذكر ما لهم في الجملة ومع ذلك كله مع هذه الكتب وغيرها ومن الله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين يعني نفس يعني دخل فيه بن آدم من الرسل وغيرهم ودخل فيه الملائكة هم لا يعلمون ما أخفاه الله جل وعلا فيها من النعيم ومثل ذلك أيضا النار فيها من العذاب ومن أغلال ومن أشياء كثيرة جدا والمؤلف يذكر طرفا من ذلك فقط لا يذكر الكل ولكنه يكفي يكفي البعض في ذلك لمن التعض ولمن أدلج إلى الجنة وقد قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة والإدلاج هو المشي في آخر الليل نعم كتاب صفة النار وما فيها من العذاب الأليم أجارنا الله منها قال الله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وقال تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار عده الكافرين دليل على وجودها الآن انهم معده ومهيئه في قول بعض البدع الذين يقولون الجنة والنار كلاهما سيعدان وليس موجودين هذا يقوله طائفة الضاله وتزل الذين يبنون الأمور على عقولهم وأفكارهم وقياساتهم وقياسا يقولون نشاهد مثلا في في الدنيا أن انسانا مثلا لو بنى بيتا ثم أودعه الفرش والأواني والأطئمة وما يحتاج إليه ثم غلقه لعده العقلاء سفيها فلا يصلح لا يصلح مثل هذا يقولون فإذن كذلك الجنة يقولون ما دام انها ما أتاها سكانها والنار فاعدادها يقولون لا معنى لكن هذا كله قياسا على المخلوق ولهذا هم يقيسون أفعال, افعال الرب جل وعلا على افعال الخلق وينفون صفاته فهم مشبهه الأفعال نفاة الصفات وبئس الظلال فهو ظلال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اطلع في الجنة واطلع في النار وقال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء فقالت امرأة ولما يا رسول الله قالت أكفرنا العشير وأيضا إنها قاصرات عقل ودين أما قصور العقل فشهاده المرأتين بشهادة رجل وأما دين فتبقى إذا كنا ما تصلي قالت انا كفر بالله قال كفران قال الأشير يعني العشير المعاشر الذي يعاشرهن اذا احسن اليها ثم رات اساعه كفرت كل ما سبق وعلى كل حال يقول ايضا عرضت علي الجنه والنار لما صلى في هذا المسجد صلاه الكسوف فكسبت الشمس تقدم راون الصحابة تقدم فتقدموا خلفهم ثم تأخر فتأخروا يعني الصفوف صارت تقدم وتأخر لما صلى أخبرهم قال ان الجنة والنار عرضت علي أمام هذا الحائط وممت أن اخذ قطفا منها لما رأيتوني تقدمت ثم بدالي لي أن لا آخر ولو خلته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا يعني من عنب يعني الذي في الجنة لا يفنى ورأيت النار ورأيت فيها عمر بن حي الخزاعي يجر قصبه في النار قصب يعني أماءه لأنه أول من سيب السوائب وحمل الحام وغير دين إبراهيم ورأيت امرأة فيها في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حبستها حتى ماتت فرأيتها تخمشها في النار تخمش وجهها وكذلك الجنة في حديث آخر وإني دخلت الجنة ورأيت فيها قصرا فقيل لي لمن هذا؟ فقيل هذا لرجل من قريش. فقلت أنا من قريش. فقالوا إنه لعمر بن الخطاب قل صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك لدخلت فيه. يقوله يخاطب عمر، فكذلك جاء في حديث آخر، يقول لبلال أخبرني بأرجع عمل عملته، فإني سمعت خش خشتن امامي في الجنة، يعني كل هذا الرؤيا حقيقة، الرؤيا رؤيا الأنبياء. حق على ظاهرها وهي وحي فأخبره أن أرجع عمل عمله أنه ما توضع وضوعا إلا وصلى رتعتين لله جل أو ما تيسر من الصلاة فإلى غير ذلك حديث كثير في كونه شاهد الجنة وراها. والله جل وعلا يقول في كتابه والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما ضوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا معه شديد القوى يومرة فاستوى وهو بلهوق العالم ثم دنا فتدل فكان قاب, قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أثت مارونه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى في الجنة فهذا ليلة الإسراء ليلة المعراج رأى جبريل ورأى الجنة ورأى سدرة المنتهى وما فيها من العجائب وما يغشاها وما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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما كلما في لغة العرب الشيء الذي لا نهاية له كلما جاء شيئا بعده شيئا فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يعني هذا لا نهايه له مستمر ابدا سواء وكذلك قوله كلما أرادوا ان يخرجوا منها اعيد هذا يستمر دائما فلا انقطاع لذلك نعم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 ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال تعالى قال ادخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار وقال تعالى وقالوا لا تنكروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وقال تعالى لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وقال تعالى ونحشوك في هذا إلا ما شاء ربك زمن البرزخ من الموت إلى, الى أن يدخلوا النار إلا ما شاء قيل إنه إلا ما شاء ربك يعني في وقت الحساب وفي وقت ال... يعني قبل أن يدخلوها وقيل غير ذلك الله أعلم وظاهر أن المقصود الاستثناء أن يبين جل وعلا أن والخلود والدوام ليس من ذات النار ولا من ذوات أهلها وإنما هو بمشيئة الله وكل شيء بمشيئته جل وعلا كل شيء يكون مشيء ولهذا جاء الاستثناء ايضا لأهل الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات الا ما شاء ربك عطاء غير مجهود فيكون هذا معناه ان كل الخلود والبقاء والعذاب وكذلك النعيم لأهل الجنة وخلودهم كله بمشيئة الله جل وعلا وهذا لا شك فيه لا يظن ظان أنه اكتسب ذلك بذاته أو بعمله أو بغير ذلك فهو كله من الله جل وعلا نعم وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يعني يمشون على وجوههم وأرجلهم الى فوق صلى الله عليه وسلم لأنهم انتكسوا في هذه الدنيا ورأوا الكفر هو الذي ينبغي أنه يعتنق ويعمل به فأنكسهم الله جل وعلا على رؤسهم وبقهم عمي يعني لا يبصرون ولا يسمعون سأل الله رضي يسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك فقال الذي يمشاهم على ارجلهم يمشيهم على رؤوسهم نعم وقال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم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 قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وقال تعالى بل كذبوا بالساعة يقول بعض المفسرين إن الجواب لا يأتي مباشرة بعد أربعين سنة يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فيأي من كل خير صلى الله كذلك قولوا وقالوا يا مالك ادعو ربنا يقضي علينا رب ليقضي علينا ربك يعني ليمتنا ميتنا الجواب لا يأتي مباشر يأتي بعد أربعين سنة قال أخسو فيها ولا تقدم سواه ثم يئسون من كل خير نعم وقال تعالى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 وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب, عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فيه ان العذاب الأدنى هو العذاب في الدنيا ولهذا قال لهم يرجعون من المصائب والقحط وغير ذلك لان الرجوع في الدنيا هو الذي ينفع اما في الاخره لا فائده فيه يعني القول بان هذا العذاب هو عذاب القبر عذاب القبر من الاخره وكيف يرجعون لا يمكن لا بد أن يكون هذا العذاب الادنى يعني العذاب الذي يصيبهم في الدنيا بالابتلاء والامتحان لعلهم يتعظوا ويخافوا فيرجعوا إلى الإيمان بالله جل وعلا من الكفر وأن يتركوا الشرك هذا المقصود نعم. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 وقلدوا كبراءهم وسادتهم وأطاعوهم فهذا لا ينفع لان الله جل وعلا جعل لهم عقول وافكار لماذا يعطل عقولهم ويتبعوا سادتهم بلا نظر وتفكير لهذا صاروا معهم في جهنم ولكن من تمام العذاب أنهم يتخيلون بل يعلمون أن كبراءهم وسادتهم سبب العذاب ويكون عندهم من الكراهية لهم والبغض واللعن ما, هم ما يرونه مستمرا إلى الأبد وكذلك الآخرين يعادونهم كما قال جل الله وعلا إذ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت لهم الأسباب. قول ابن عباس تقطعت لهم الأسلاب عن المودة التي كانت بينهم في الدنيا انقطعت ذهبت صار بدلها عداوة وقال الذين تبعوا لو أن لنا كره لتبرعنا منك ما تبرعوا منا يعني لولا ان عوده للدنيا من تبرأنا منكم فكل فريق يصبح عدوا للاخر التابع والمتبوع كل واحد يلعن الاخر من ابليس الى بني ادم الى الاصحاب وكذلك يكون يجمع الشر كله في جهنم ويجعل لهم فيصبح عنده عذاب النفس وعذاب الحسرة وعذاب البدن والعذاب الذي لا ينقطع أبد نسأل الله العافيه وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 شيء من شعره فهذا النذير وصحيح النذير الرسول جاءهم النذير والنذير هو الذي يأتي بالتخويف بإعلام والتذكير مع التخويف وجاءهم ذلك النذير رسول الله وكتابه كتاب الله نذير كما قال جل وعلا فاوحي إلي هذا الكتاب اقول فيه لابلغكم لينذر به لينذركم به ومن بلغ لينذركم به ومن بلغ يعني من بلغه هذا الكتاب فقد جاءه النذير يعني من سمع بكتاب الله فقد بلغه النذير فلا عذر لأحد لأن الذي يسمع أن لله رسول يجب عليه أن يعرف ما جاء به العمر الذي جاء به يجب أن يتعلمه لأنه موجود يطلبه ويتعلمه ولا يجوز أن يعرض يقول أنا ما أدري فهذا لا يكفي وليس معذورا بذلك ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال والله لا يسمع بي أحمر وأبيض يعني سائر الناس ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار فعلق الأمر بالسماء جر السماء لا يسمع بي و أهل الأرض كلهم يسمعون أن هناك إسلام وأن هذا الإسلام جاء رسول له ولكن يعرضون عن هذا ولا يبالون وأكثر كفر الناس اليوم بالإعراض عدم الاهتمام عدم الاهتمام رفع رأسي بهذا هم مشغولون في دنياهم هنا فيها ولا يريدون غير هذا بدون أن يعيشوا على هذه الدنيا فقط وهذا صلى الله عليه يتحكم الشقاء ولا حيلة نعم وقال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم, أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقال تعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء, زمراء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 فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لِخَزَنَةِ جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قال فادعوا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 على النار مكرة وعشية وهذا في الدنيا يعني يعذاب القبر نساء الله معنى ذلك أن النار تعرض عليهم في قبورهم لإن كانوا هلكوا في البحر اغرقهم الله ولكن القبر اسم لما بعد الموت سواء قبر أو لم يكبر، فهو يأتيه أذابه يشاهده في قبره ويأتيه من أليمة من ألم النار وحرها شرها وهو في قبره فالقبر فيه حياة والروح لا تموت وكذلك البدن يألم أو ينعم وإن كان قد يكون ترابا ولكن تراب الذي تبتت من هذا البدن يحس بالعذاب أو بالنعيم أن الروح فهي حية ولكن لها صلة ببدنها فصلتها مثل صلتها في نوم الإنسان لأن النوم موت أو شبه الموت ولهذا قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني أنها وفاة يتوفاها ثم يمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى يعني التي توفيت في المنام النوم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني إلى أن ينتهي عمره ثم تقبض. المقصود ان هذا دليل على عذاب القبر وأن آل فرعون يعرضون على النار بكره وعشيا من كل يوم من كل يوم انقال هذا مسكنكم هذا وليس هذا خاصا بآل فرعون كل الكافرين كل الكفار ولكن ذكر الله جل وعلا فرعون لأنهم عذبوا الناس واستعبدوهم وفرعون هو رئيسهم الذي ضرهم ودعاهم إلى عبادته ويعكبر الله جل وعلا كما تغر رؤساء الآن أتباعهم اتبعونهم على الضلال وعلى قتل الناس وعلى الظلم الظاهر الجريء فسوف يكونون تبعا لهم في جهنم نعم. وقال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين استعتبوا يعني يطلبوا أن يعتبوا يعني يتاب عليهم ويرجعون حتى يعملوا هذا لا يمكن فما هم من المعتبين يعني إنهم يبقون أبدا الخلق كلهم يوم القيامة يطلبون الامهال والارجاع إلى أن يزدادوا أهل الخير خيرا ولكن أهل الشر يريدون ان يرجعوا عن شرهم ولكن ما يمكن أحد ما يمكن أحد حتى أهل السعادة يودون انهم يزدادون خيرا لهذا ما قتل عبد الله بن حرام في أحد والد جابر قال الرسول صلى الله عليه جابر أتدري ما قال الله لأبيك إنه كلمه كفاحا فقال يا عبدي تمن فقال كيف تمنى وقد أعطيتني فوق ما أتصور فقال تمنى فقال تردني إلى الحياة مرة أخرى حتى أكتل في سبيلي قال كتبت أنها أنه لا, يرجع إليها يرجعون لا يرجعون إليه فهذا على المقامات التي يمكن يبلغها المؤمن طلب أنه يرد مرة أخرى إلى الدنيا حتى يزداد يكتل مرة أخرى فالمقصود ان الله جل وعلا ولو ان لكل نفس يعني ظلمت ما في الارض لفسدت به ولكن هيهات انتهى وختم على العمل فلا زياده ولا نقص نعم قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم بين أيدي فزي... فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمةٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس يعني في الدنيا كل لهم قرنا يعني يبارعون في الدنيا ومرونهم بالفساد ويحضونهم عليه فصار هذا من الأسباب خلودهم في جهنم. يجب الانسان الإنسان يعرف من هو قرينه من هو الذي يصاحبه هل يزداد به خيرا أو يزداد به شرا والقرين بقرينه يقتدي ولا بد نعم في الدنيا في الدنيا هذه القرين عن الصديق, الصديق الصديق الذي يصادقه الإنسان ويكون معه هذا القرين وهناك قرين هو شيطان وقرين هو ملك ولكن قرين الإنسان أبلغ هو الذي يغوي ظاهرا نعم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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم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 وقال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وقال تعالى, يوم وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وقال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استثقر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشيعكم فهل من مدكر أشياعكم يعني وضرعكم فيما سبق في الأمم السابقة الواجب أن يعتبروا ويتعظوا فقد أهلكت الأمم لما كذبت الرسل ولكن الكوافرون يتبع بعضهم بعضا ولا يعتبرون بما وقع لمن وقع من الامم السابقه الواجب الاعتبار في هذا ولهذا بقيت هذه معروفه عند الناس كلهم ان قوم نوح اغرقوا وان قوم هود أخذتهم الريح وآلكتهم وان قوم صالح أخذتهم الصيحة وأن قوم لوط رجموا ونكست أرضهم فقصد بها إلى غير ذلك من الأمور التي ذكر الله جل وعلا فبقيت عند الناس معروفة يعرفونها ولكن لا يتعظون بهذا وكل يسعى ويكدح لما خلق له نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من النار والدين والمسلمين صلى الله وسلم على ربينا